لا اله الا قولي لا من قليلا أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ إِذِيًّا وقو امر واقو مقيلا ثم <تصفيق> سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيل <تصفيق> رب المشعق والمورب فاتخذوا وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم أجراً جميلا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ رَبِّي عَلَى